الله بسم ن حدثني عن عن بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن زيد رحمه مالك الله أ ل عن ع ط الله ء بن عبد عن يسار ا بن ب ع الرحمن س رضي ا ل ه عنهما أن س وسلم شاس و وين يتوضى ل الله صلى الله عليه وسلم أكل ثم صلى وين يتوضأ بسم الله ل ا ثم بسم كتف ر الرحيم الحمد لله رب العالمين ا ل ص ل ا ة والسلام على أ ش ر ف ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه أ ج م ع ي ن قال عبيد الله رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أ س ل م العدوي المدني الفقيه ا ل ث ق ة ا ل إ م ا م تقدمت ترجمته وقد كانت له ح ل ق ة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع فيها الفقهاء قال أ ب و حازم سلمه بن دينار وهو أ ح د تلاميذه لقد ر أ ي ت ن ا في ح ل ق ة زيد بن أ س ل م أ ر ب ع ي ن فقيها أ د ن ى خ ص ل ة فينا التواسي بما في أ ي ي د ن ايدينا أدنى خصلة ف ن ا التواسي بما في ي أ وما ر أ ي ت في مجلسه متمارين ولا متنازعين في حديث لا ينفعنا وكان يقول لا أ ر اراني ن ي أراني الله يوم زيد بن أسلم هذا أبو حازم أسلم الله يوم زيد بن اسلم يعني يسأل ي أن الله لا ط ولم ع ر ه حتى ي ق ب ض ش ي خ ه ولم ي ج ب الله دعوته وحضر يوم مات شيخه فلما أ خ ب ر ب ي أ ت ا ه نعي زيد بن أ س ل م عقرا ولم يشهد ا ل ج ن ا ز ة ومات رحمه الله س ن ة ست وثلاثين ومائه عن عطاء بن يسار المدني ا ل إ م ا م الحافظ العابد الواعظ وقد تقدمت ترجمته و يسار هذا ابناء يسار عطاء بن يسار وسليمان بن يسار وعبد الله بن يسار كانوا من فقهاء التابعين ومن جميل كلام عطاء للناس انه كان يقول لهم أ ي ه ا الناس دينكم دينكم أ م ا دنياكم فلا أ و ص ي ك م بها ف أ ن ت م عليها حراس و أ ن ت م بها مستوصون يوصيهم بالدين ل أ ن الدين لا يتواصون به أ م ا الدنيا فلا لا يحتاج ان يوصيهم بها ل أ ن ه م يستوصون بها بل لو لم يستوصوا بها لكفى حرصهم عليها ومات ا ا ص ي رحمه الله سنه ثلاثه و م ا ل ل ه ب ن عبد ا س ع ب الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم الحبر البحر بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدمت ترجمته و أ خ ب ا ر ه م ش ه و ر ة ودعوات رسول الله صلى الله عليه وسلم له م ش ه و ر ة كذلك ومات رضي ح ر الله عنه س ن ة ثمان وستين رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل كتف شات وصلى ولم يتوضا وهذا فيه أ ي ض ا دليل إ ض ا ف ة إ ل ى ما تقدم أ ن الوضوء مما مسته النار هذا مما كان ثم ترك وقد الوضوء عقد ينتقض بعد ذكرت لكم أن الإجماع عقد بعد عصر التابعين على الوضوء لا بأكل عصر النار التابعين مسته الإجماع على لا أن أن شيء لكن في هذا الحديث لم يذكر أ ن الكتف مستها النار وقد استغني عن ذكر ذلك بحاله انه لا يؤكل الكتف الا ممسوسا النار نعم ن عن عن أنه أنه الله الله أبنى خيبر نزل بالأزواد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل العصر ثم دعا فلم يؤتى إلا ل س و دعا ا يؤتى ي ثم قال فأمر به فتريق فأكل رسول به ل صلى الله ه عبيد ل وسلم وأكلنا إلى ل ي ه ثم قام م ا غ ر فمضمد ومضمدنا, ومضمدنا ثم صلى ولم صلى ت و قال ع ب ي الله رحمه الله و حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد بن عمرو ا ل أ ن ص ا ر ي المدني القاضي ا ل إ م ا م العالم شيخ ا ل م د ي ن ة في عصره وعالم ا ل م د ي ن ة في عصره وشيخ عالم ا ل م د ي ن ة ل أ ن ه شيخ ا ل إ م ا م مالك الفقهاء وتقدمت ل ل م ي ا ف ه ا السبعة ء و ت ق ترجمته ومما كان يكثر أ ن يقول في مجلسه اللهم سلمنا وسلم المؤمنين منا ومع وأربعين ومئة رحمه نعم عم أربعين ذلك الله بشير يسار سنة بن بشير بن يسار هذا لا يقرب لعطاء بن يسار المتقدم وهذا ث ق ة مات بعد المئه ة ذ الذي ذ ا ي ك ر وهو ن ل ل ا ي ع من له س ة موته من وهو بني ح ا ر ث ة ب ن و ح ا ر ث ة هؤلاء بطن من ا ل أ ن ص ا ر من ا ل أ و س و ب ن و ح ا ر ث ة في العرب كثير بن حارثة من من النخع من كهلان وبنوا ح ا ر ث ة من بني مزيقيا وبنوا ح ا ر ث ة من بني ك ن ا ن ة وبنوا ح ا ر ث ة من ذ ه ر بن شيبان وبنوا ح ا ر ث ة من ا ل أ ن ص ا ر ي و ن والذي هذا منهم نعم عن سويد بن النعمان سويد بن النعمان الاوسي ن ع م ن ا ل أ الصحابي من أ ص ح ا ب ب ي ع ة الرضوان وليس له إ ل ا هذا الحديث ولم يروه عنه إ ل ا بشير بن يسار هذا نعم انه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر وقد قلنا لكم إ ن خيبر كانت س ن ة ستين أ و أ و ل س ن ة سبع نعم حتى إ ذ ا كانوا بالصهباء الصهباء هذه م ن ط ق ة من خيبر وهي يعني أ د ن ى مناطق خيبر إ ل ى المدينه وما زالت معروفه ا ل آ ن وقد ذكرت لكم فيما مضى أ ن خيبر م د ي ن ة هي ا ل آ ن م و ج و د ة في شمال ا ل م د ي ن ة ا ل ن ب و ي ة يعني على ق ر ا ب ة سبعين م ئ ه وسبعين كيلو متر وكانت م ع ر و ف ة منذ العصور ا ل ق د ي م ة بهذا الاسم فقد سكنها العماليق العماليق هذه هؤلاء قبيلة من العرب البائدة من ثم استولى عليها البابليون ثم زحف إ ل ي ه ا اليهود وهي و ا ح ة خ ص ب ة ذات أ ن ه ا ر وعيون غ ز ي ر ة وهي ا ل آ ن موضع سياحي ل ك ث ر ة ما فيها من المناظر ا ل ط ب ي ع ي ة والماثر ا ل ت ا ر ي خ ي ة من الحصون والقلاع و إ د ا ر ي ا تابعه ل ا م ا ر ة ا ل م د ي ن ة ا ل ن ب و ي ة وما يعني من ا ل م آ ث ر التي مازال السائح يراها حصن, حصن بني ابي الحقيق هذا مازال موجودا والذي كانت في كان فيه ك ن ا ن ة بن الربيع بن أ ب ي الحقيق زوج أ م المؤمنين ص ف ي ة بنت حيي و رضي الله عنها كانت زوجته وما ز ل موجودا أ ي ض ا هناك مما يراه السائح حصن ناعم معروف ا ل آ ن ب ا ل ع ا ص م ي ة وهذا يرجح المؤرخون أ ن ه حصن مرحب الذي ذكرت لكم قصته فيما مضى وفيه أ ي ض ا مما يراه السائح قصير النبي قصير تصغير قصر قصير النبي هو الموضع الذي عسكر فيه جيش النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلوا بالصهباء م د ي ن ة في ج ز ي ر ة العرب تضاهيها يعني من حيث ك ث ر ة قلائها وحصونها、نعم. حتى أدنى صلى إذا كانوا بالصهباء الله صلى الله عليه وسلم فصل العصر من نزل وهي رسول وسلم خيبر عليه فصل ثم دعا بالازواج ا ل أ ز و ا د جمع زاد والزاد هو الطعام الذي يتخذ للسفر ومنه لا تدركون أ ن ك ت ت ف ق و ا الله سبحانه وتزودوا ف إ ن خير الزاد ت ق و ى فنحن مسافرون في هذه الدنيا وطعام المسافر في الدنيا التقوى ولذلك الزاد هذا عند العرب هو الطعام الذي يتخذ في السفر ولما ا ن ب ي عليه صلى الله ل و س د ع بالأزواد لما قل طعام أ ص ح ا ب ه في ذلك السفر وخشي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكون في أ ص ح ا ب ه من لا زاد له ف أ ر ا د أ ن يعود من معه زاد على من لا زاد معه على وجه التواسي وهذا كان ا ل أ ش ع ر ي و ن يفعلونه هذه من عوائد أبي موسى رضي الله عنه الله الله عليه عيالهم إذا من موسى وسلم أرملوا طعام المدينة الأشعاريين الشيخان عن أن إن الأشعاريين عوائد الأشعاري رسول أو قال صلى قل أخرج أبي رضي في جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد فاقتسموه بينهم في إ ن ا ء واحد بالسويه فهم مني و أ ن ا منهم نعم السويق هذا طعام يتخذ من من قمح أ و من شعير يقلى ثم يدق فيصير دقيقا ف إ ذ ا أ ر ي د أ ك ل ه ثري معنى الثري يبل بلبن أ و بماء هذا هو السويق ومازال موجودا ل آ ن ا ل س و ي ق في بعض ا ل م م ل ك ة ا ل ع ر ب ي ة ا ل س ع و د ي ة مازال موجودا في م ن ط ق ة عنيزه على هذه الصفه التي ذكرت لكم و بالاسم نفسه、نعم. فأمر به فثري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا وسلم ثم قام إلى المغرب ثم اضمض ومضمضنا ثم صلى ولم رسول به الله الله عليه ينسى صلى إلى صلى وصلنا مضمض النبي صلى الله عليه وسلم لماذا ومضمض أ ص ح ا ب ه ل أ ن السويق يبقى منه شيء في بين ا ل أ س ن ا ن وفي نواحي الفم ف إ ذ ا بقي مثل هذا ولم يضمض م شغل كان مشغله للمصلي في صلاته ولذلك شرعت المضمضه من كل الفم طعام أنحاء يبقى في وشرعت أ ي ض ا ا ل م ض م ض ة من طعام له دسم و إ ن لم يبق ى لم تبق ى بعض أ ج ز ا ئ ه في الفم مثلا روى رضي الله عنهما وسلم فمضمض دسم مالك رحمه يمضمض من أطعمتي المصل القيامة الشيخاني عبدالله النبي صلى الله عليه نبلا وقال إن له دسم وإذلك استحب مالك رحمه الله إلى من من استحب إذا أراد روى شرب أن إن أن إ ل ى ا ل ص ل ا ة وهذا فيه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضا والسويق مما مسته النار ل أ ن قلت لكم هو قامح أ و دقيق يقلى وفيه أ ي ض ا دليل على أ ن ه لا وضوء مما مسته النار وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن م س ل م ة القعنبي عن مالك و رواه أ ي ض ا عن عبد الله بن يوسف ا ل ت ن ي س ي عن مالك بهذا ا ل إ س ن ا د قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر ي وعن صفوان بن سليم عن وحدثني عن, عن محمد بن المنكدر وعن صفوان بن سليم بن بن التيمي و قال رحمه الله حدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير بن عبد ا ل ع ز ة القرشي المدني الامام امام ل إ اهل ا ل م د ي ن ة في وقته وحافظهم وكان من سادات القراء كان من القراء وكان من سادتهم فكان لا يتمالك, نفسه لا يتمالك نفسه عن البكاء إ ذ ا ق ر أ ا ل ق ر آ ن أ و إ ذ ا حدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا أ ن ه كان في ل ي ل ة بينما هو يصلي يقوم الليل ة يصلي إ ذ بكى وكثر بكاؤه حتى فزع أ ه ل ه ف أ ت و ه ف س أ ل و ه فاستعجم عليهم واسترسل في البكاء ف أ ر س ل و ا إ ل ى صاحبه أ ب ي حازم س ل م ة بن دينار ف أ ت ه فقال ما يبكيك قال مرت بي ايه قال وما هي قال وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ف أ ن ا أ خ ا ف أ ن يبدو لي من الله ما لم أ ك ن أ ح ت س ب فبكى أ ب و س ل م ة أ ي ض ا ر و حازم فبكيا ى جميعا وكان محمد بن كدر ر ح م ق ا ل ل ه ي ج ت م ع ع ن د ه ا ل ن ا س و ي ط ع م ا ل ن ا س و ي ج ت م ع عنده القراء و أي ا ل أ ع م ا ل أفضل فقال إدخال ا ل س ر و ر على المؤمن وقال مرة لهم انهم ذ ا ت ا ل د ن ي ا إ ل ا ق ض ا ء حوائج ا ل إ خ و ا ن فكان ي ع ل م بي ت ذ ك ر وكان ن تحدثنا لما سليم صفوان ذ ر ن عبادته ا ك ك ث يبعث ر ع ا لا يتفرغ لطلب الرزق فكان د ت ه لطلب يتفرغ ي ب له بين ا ل ف ي ن ة و ا ل أ خ ر ى بدنانير ويقول ل أ ب ن ا ئ ه ما بالكم بمن فرغ صفوان ل ع ب ا د ة ربه والمنكدر أبوه كان من ق ر ا ب ة ع ا ئ ش ة رضي الله عنها فجاءها م ر ة فشكا اليها ا ل ح ا ج ة فقالت له أ و ل شيء إن ي أ ت ي ن ي أ ب ع ث به إ ل ي ك فجاءتها ع ش ر ة آ ل ا ف درهم فبعثت بها إ ل ي ه فاشترى من تلك ا ل ع ش ر ة آ ل ا ف ج ا ر ي ة فولدت له المنكدر و أ خ و ي ه عمر أ ب ا بكر ويذكرون أ ن رجلا م ر ة قدم بمال إ ل ى ا ل م د ي ن ة فقال ل أ ه ل ا ل م د ي ن ة دلوني على رجل من قريش أ ع ط ي ه هذا المال فدلوه على عمر ب المنكدر ف أ ت ا ه فدفع إ ل ي ه المال فرده و أ ب ى ان ي أ خ ذ ه فقال الرجل أ م ا هذا فقد أ ب ى فمن بعده فدلوه على أ خ ي ه أ ب ي بكر بن المنكدر ف أ ت ا ه فدفع إ ل ي ه المال فرده وابى أ أن ب يقبله ق ف ل فمن ع ع د فدلوه ه م ا ل محمد بن المنكدر فأتاه ان ل م ك د فدفع ر فأتاه إ ل يقبله ه فرده المال وأبى أن ي فقال فافعلوا الرجل يا أهل المدينة إن استطعتم المنكدر أهل يلدكم كلكم أن إن مات رحمه الله س ن ة اثنتين وثلاثين و م ئ ة وصفوان ب ن سليم صفوان ب ن س ل ي م المدني العابد تقدمت ترجمته وتقدمت عبادته وذكرنا لكم أ ن ملك ا ا ر و ا من حاله أ ن ه كان في الصيف ي ق و م ا ل ل ي ل في جوف البيت وفي الشتاء ي ق و م ا ل ل ي ل على سطح البيت يتيقظ بالحر والبرد يدفع وذكروا ا الكراء ل ب ر د ليدفع عنه أ ن ه لو قيل له غدا ا ل ق ي ا م ة ما كان عنده مزيد على ما كان عليه من العباده ة مات م ر ح الله سنة ثلاثين سنة ومئة قال أ ن ه م ا أ خ ب ر ا ه عن محمد بن إ ب ر ا ه ي م الحارث التيمي ه تقدمت ترجمته مات سنة أو نعم ومئة احدى سنة سنة سنة عشرين وقيل سنة إحدى وعشرين أو وقيل قيل عن ربيعه بن عبد الله بن ا ل هدير ربيعه بن عبد الله بن ا ل هدير هو ذ ا كان من ه تميمي قرشي مدني وكان من س ا د ا ت التابعين ومن عباد أ ه ل ا ل م د ي ن ة وهو عم محمد بن المنكدر و و ر ادرك أ ب ا بكر وعمر و ر و ا عنهما مات رحمه الله س ن ة ثلاث وتسعين نعم أنه مع عمر بن الخطاب بن, بن نفيل بن عبد ا ل ع ز ة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن ا ل نضر بن ك ن ا ن ة بن خ ز ي م ة بن م د ر ك ة بن الياس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي أ م ي ر المؤمنين أ ب و حفص أ ح د ا ل ع ش ر ة المبشرين ب ا ل ج ن ة و أ ح د ا ل أ ر ب ع ة الراشدين الذي فتح الفتوح ومسر ا ل أ م ص ا ر ودون الدواوين ودوخ الجيوش ولد رضي الله عنه بعد عام الفيل بثلاث ع ش ر ة س ن ة وبويع له بعهد من أ ب ي بكر رضي الله عنه وتقدمت ترجمته ومناقبه رضي الله عنه ك ث ي ر ة جدا وكان يعلم رضي انه ل ل ه ع أنه مات مقتولا س ن ة ثلاث وعشرين قتله أ ب و ل ؤ ل ؤ ة المجوسي وغلام ا ل م غ ي ر ة بن ش ع ب ة وكان ت خلافته عشر سنين وكان رضي الله عنه يعلم أ ن ه يموت مقتولا فقد أ خ ر ج الشيخاني عن ح ذ ي ف ة بن اليمان رضي الله عنهما قال كنا عند عمر فقال أ ي ك م يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ا ل ف ت ن ة كما قال فقال ح ذ ي ف ة أ ن ا فقاله عمر إ ن ك لجريء كيف قال فقال ح ذ ي ف ة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ف ت ن ة الرجل في أ ه ل ه وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام و ا ل ص ل ا ة والصدقه و ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال عمر رضي ا ليس ل ل ه عنه هذا أ ر ي د إ ن م ا أ ر ي د التي تموج كموج البحر فقال له ح ذ ي ف ة ما لك ولها يا أ م ي ر المؤمنين إ ن بينك وبينها بابا فقال عمر أ ف ي ك س ر الباب أ م يفتح فقال ح ذ ي ف ة لا بل يكسر فقال عمر ذلك, ذلك, أد ذلك ادعى الا يغلق أ ب د ا قال فقلنا ل ح ذ ي ف ة أ ك ا ن عمر يعلم من الباب فقال ح ذ ي ف ة نعم كما يعلم أ ن دون غد ا ل ل ي ل ة إ ن ي حدثته حديثا ليس ب ا ل أ غ ا ل ي ط قال فهبنا أ ن ن س أ ل ح ذ ي ف ة من الباب فقلنا لمسروق سله ف س أ ل ه فقال الباب عمر وقد أ خ ر ج البخاري عن أ ن س رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم صعد احدا وابو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم و ث ب و ت احد ف إ ن م ا عليك نبي وصديق وشهيدان نعم ل وليس تعشى مع عمر بن ا خ ط ا ب ثم صلى ولم صلى ت و و ض ل ي في هذا التصريح ب أ ن الذي تعشى مع عمر به كان قد ب س ت ه النار إ ذ قد يجوز أ ن يكون تعشى مع عمر تمرا وماء لكنه يعني حملوه على الغالب من أ ح و ا ل الطعام ولذلك فاذا كان, يعني إذا كان كذلك تعشى ولم يتوضا معناه أ ن ه لا وضوء م م ا م س ت النار ولذلك ا أ و ر د ه مالك رحمه الله في هذا الموضع وتعشى معناه اكل العشاء بفتح العين العشاء بفتح العين هو الطعام والعشاء بكسلها هو الوقت هو وقت العشي نعم قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن بن سعيد عن عن بن المازيني مالك ضمرة عن أ ب ابان ن ن ع ث م أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أ ك ل خبزا ولحما ثم مضمض وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضا قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن د م ر ة بن سعيد يقال هذا د م ر ة بن سعيد بن, بن أ ب ي ح ن ة ويقال بن أ ب ي ح ب ة وهو من ثقات أ ه ل ا ل م د ي ن ة عن أبان أبان ابن عن ث م ا و ابان ا بن عفان القرشي ا ل أ م و ي الفقيه القاضي روى عن أ ب ي ه عثمان ا بن عفان و تعلم منه أ ش ي ا ء في القضاء فلذلك كان أ ب و بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يتعلم منه القضاء وقد كان قد تقدم لنا أ ن أ ب و بكر هذا كان قاضيا على ا ل م د ي ن ة في عهده عادي عمر بن عبد العزيز بن وابان ه و ل ذ ي ك ت ه عمر عبد بن ل له ل ع بجمع ز ز ي آمرا ا س ة نسيتم ه ذكروا ا وأبان ذ ان م ع ا و ي ة رضي الله عنه حج في س ن ة من السنين ف أ و ص ى مروان بن الحكم وكان يومئذ أ م ي ر ا على ا ل م د ي ن ة أ و ص ا ه ب أ ب ا ن بن عثمان ثم قدم م ع ا و ي ة رضي الله عنه قدمه ة فلقي أ ب ا ن ا ف ق ا ل ه عن حاله مع مروان فقال أ س ا ء إ ذ ن ي وبعد مجلسي فقال له م ع اتقول و ي ة أ هذا في وجهه قال نعم فلما استقر بهم المجلس وكان مروان موجودا ر ا ن م و التفت م ع ا و ي ة رضي الله عنه إ ل ى أ ب ا ن ا وقال له كيف وجدت أ ب ا عبد الملك فقال أ ب ا ن أ ح س ن إ ذ ن ي وقرب مجلسي فلما قام مروان و انصرف التفت م ع ا و ي ة رضي الله عنه إ ل ى أ ب ا ن وقال أ ل م تقل و في الرجل غير هذا فقال بلى لكني ميزت بين حلمك وجهله ف ر أ ي ت أ ن احمل على حلمك أ ح ب إ ل ي من أ ن اتعرض لجهله فسر م ع ا و ي ة رضي الله عنه بذلك وخطب أ ب ا ن إ ل ى م ع ا و ي ة رضي الله عنه ابنه ة ف ق ا ل معاوية يا قال فتولى ابان وهو يقول تربص بهند أ ن يموت ابن عامر ورمله يوما أ ن يطلقها عمرو ف إ ن صدقت أ م ن ي ت ي كنت مالكا ل إ ح د ا ه م ا إ ن طال بي وبها العمرو م رحمه خمس ومئة أن عثمان بن عفان هو عثمان ت الله هو عفان عفان عامر سنة أن بن بن بن أ ب ي العاص بن أ م ي ه بن عبد شمس بن عبد مناف يلتقي نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف وهو أ ح د ا ل ع ش ر ة المبشرين و أ ح د ا ل أ ر ب ع ه الراشدين و ذ ن و ر ي ن الذي لا يعرف رجل من لدن آ د م أ ر خ ى سترا على بنتي نبي غيره ولذلك لقب بذي النورين وعثمان رضي الله عنه ولد بعد عام الفيل بست سنين على الصحيح وزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته ر ق ي ة فلما ماتت زوجه ابنته أ م كلثوم ومناقبه رضي الله عنه ع د ي د ة وقد تقدم ذكر بعضها في ترجمته م ت ق د م في و ق و ت ا ل ص ل ا ة ومن ذلك ما رواه البخاري أ ن عثمان رضي الله عنه لما حوصر أ ش ر ف عليهم وقال أ ن ش د ك م بالله ولا أ ن ش د الا أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ل س ت م تعلمون أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفر ر و م ة فله ا ل ج ن ة فحفرتها ألستم تعلمون أن تعلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزته من فصدقوه جهز جيش ومن مناقبه ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أ ن ه قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل ب أ ب ي بكر أ ح د ا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم ومن مناقبه أ ي ض ا ما رواه ا ل إ م ا م أ ح م د عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عثمان إ ن ه لعل الله يقمصك قميصا ف إ ن أ ر ا د و ك على خلعه فلا تخلعه لهم ومات رضي الله عنه مظلوما م مقتولا شهيدا محصورا في الدار يوم س ن ة خمس وثلاثين عن ثنتين وثمانين س ن ة وكانت خلافته اثنتي ع ش ر ة عاما وقد قال حسان بن ثابت رضي الله عنه من سره الموت صرفا لا مزاج له ف ل ي أ ت ي م أ د و ب ة في دار عثمان ضحوا ب أ ش م ط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا و ق ر آ ن ا صبرا فدا لكم امي وما ولدت قد ينفع الصبر في المكروه إ ح ي ا ن ا لتسمعن وشيكا في دياركم الله أ ك ب ر يا ثارات عثمان وقال منذ قتل عثمان فتح باب من ا ل ف ت ن ة عريض على هذه ا ل أ م ة لا يغلق إ ل ى أ ن تقوم ا ل س ا ع ة غضب ا من الله تعالى على أ م ة أ س ل م ت عثمان رضي الله عنه وهنا أ ح ب أ ن تفهموا ا ل آ ن هذه ا ل ح ق ب ة من تاريخ المسلمين ح ق ب ة كثر فيها الدخل وكثر فيها الغبش وقلما ََََ تجدون ََُِ كتابا َِ صفيا ُِ تعلمون ماذا وقع و تقرؤون في بعض الكتب ان علي رضي الله عنه يعني كان ممن سر بقتل عثمان أو ك او ممن مالا على قتله ولماذا يسلموه وقد كانت, الصحابة كانت المدينه تعج بالصحابه يعلموا ان عثمان رضي الله عنه امر من كان يرى له عليه طعام ل ا يجرد سيفا من أ ج ل ه فكان يكره أ ن تراق الدماء بسببه ومع ذلك فقد بعث علي رضي الله عنه الحسن والحسين وكان في الدار عبد الله بن الزبير وكان فيها عبد الله بن ع م ر وكان فيها مروان بن الحكم وكان فيها ط ا ئ ف ة من صغار ا ل ص ح ا ب ة وكان مع ذلك عثمان يحرج عليهم و ي أ م ر ه م كل من يرى أ ن عثمان يعني تجب طاعته فلا يجرد سيفا لماذا ل أ ن ه يعلم أ ن ه مقتول فلا يحب أ ن تكثر الدماء من أ ج ل ه وقد ا ياتي لعل و ي أ ت ي درس احدثكم بتفصيل عن هذا الذي وقع ا ل ص ح ا ب ة ما أ س ل م عثمان ولكن ا ل م د ي ن ة كان فيها أ ه ل الفتنه الذين تمالؤوا واتفقوا اتباع عبد الله بن سبا من مصر ومن ا ل ك و ف ة ومن ا ل ب ص ر ة وكان ا ل ص ح ا ب ة مغلوبين حتى حين بينهم وبين المسجد فكان ي أ م ه م أ ح د أ ه ل الفتنه ولذلك لما سئل بعض ا ل ص ح ا ب ة كيف يصلي وراءهم فقال صلوا ا ل ص ل ا ة خير م و ض و ع هذا ا ل ص ل ا ة يشترك فيه الصالحون والفاسدون ف إ ذ ا أ ح س ن و ا نحسن معهم و إ ذ ا أ س ا ء و ا لا نسيء معهم ف هذه تعطيكم تصورا مختصرا عن الفتن التي كانت تموج بها ا ل م د ي ن ة في ذلك العين ولو أ ر ا د عثمان رضي الله عنه أ ن ينتصر ل أ م ر معاويه ف أ ت ا ه بجند الشام, معاوية كان خليفة على الشام في ذلك الوقت عشرين س ن ة والله أ ب و بكر بعد مقتل أ خ ي ه يزيد بن م ع ا و ي ة وبقي خ ل ي ف ة على الشام في عهد عمر و ب ق ي خ ل ي ف ة على الشام في عهد عثمان فلو في في ذلك لأمر العمال أن يرسل الجيوش لكنه لم يريد أن يحدث حدثا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم صابرا على ما أخبره به رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أراد أن أن أخبره يريد صابرا عثمان حدثا ما ما يحدث مدينة نعم ذلك به حتى قضى الله في ذلك ما قضى、نعم. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه أ ك ل الخبز واللحم و ك ل ا ه م م ا تمس النار ثم تمض مضى وصلى ولم يتوضا وهذه انتبهوا إ ل ى صنيع مالك رحمه الله مالك يعلم أن المسألة منتشر فيها خلاف أن ويريد أ ن يبين مذهبه في أ ك ل المطبوخ و أ ن ه لا ينقض الوضوء ف أ ر ا د أ ن يبين بالحديث المرفوع أ و ل ا ف أ و ر د ا ح ا د ي ث مرفوعه الى الرسول صلى الله عليه وسلم أ ن ه أ ك ل اكلات مما مسته النار ولم ي ت و ض ع ولئلا يعارض ما أ و ر د ه ا ل إ م ا م مالك عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما اورد عمل ا ل ص ح ا ب ة ا ل أ ر ب ع ة الراشدين ليعلم أ ن ه ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الوضوء يعني الوضوء مما يوحي أ ن الوضوء حاصل او واجب مما مسه النار هذا منسوخ و أ ع ل م الناس بشكله آ خ ر أ ح و ا ل النبي صلى الله عليه وسلم أ ب و بكر وعمر وعثمان وعلي وعن إ ذ ن هنا ك أورد أثراً عن عمر وعن ع م ث ابي ن وعن وعن علي أ بكر نعم قال رحمه الله رحمه وحدثني عن مالك أ ن ه بلغه أ ن علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما كانا لا يتوضاان مما مست النار وحدثني عن مالك أ ن ه بلغه قال عبيد الله وحدثني عن مالك أ ن ه بلغه أ ن علي بن أ ب ي طالب وعلي بن أ ب ي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب الى اخر عمود النسب الذي تقدم الهاشمي القرشي بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه بناته فاطمة وأحد العشرة المبشرين الجنة الخلفاء الأربعة الراشدين رسول صلى عليه وسلم وعليه عم نبي بن وزوجو وأحد وأحد أ و ل من أسلم برسول امن ل ل أول ه آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من ا ل ص ب ي ة أ س ل م وهو ابن ثلاثه ع ش ر ة س ن ة وقيل غير ذلك و أ و ل من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خ د ي ج ة ومناقبه رضي الله عنه ك ث ي ر ة جدا لم يروى يعني في مناقب ا ل ص ح ا ب ة مثل ما روي في مناقب علي رضي الله عنه وقد زادت الروافض كثيرا من الكذب عن في مناقبه وما صح عن رسول الله ص ل ا ل م ن مناقبه كاف لا يحتاج معه علي رضي الله عنه إ ل ى أ ن يكذب له من مناقبه رضي الله عنه ما رواه مسلم مسلم البخاري ومسلم عن سعد بن أ ب ي وقاص رضي الله عنه قال خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أ ب ي طالب في غ ز و ة تبوك فقال له علي يا رسول الله خلفتني في النساء و ا ل ص ب ي ة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أ م ا ترضى أ ن تكون مني ب م ن ز ل ة هارون من موسى غير أ ن ه لا نبي بعدي وهذه م ن ق ب ة ع ظ ي م ة ومن مناقبها ايضا ما رواه مسلم عن سعد بن أ ب ي وقاص رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر ل أ ع ط ي ن الرايه رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قال فتطاولنا إ ل ي ه ا وفي ر و ا ي ة عن عمر قال رضي الله عنه فما أحببت الإمارة إلا يومئذ إلا أحببت لماذا ل أ ن الرسول صلى الله عليه وسلم أ خ ب ر عن ذلك ا ل أ م ي ر أ ن ه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله الله قال فتطاولنا إ ل ي ه ا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ا د ع و ن ي عليا فاتي به أ ر م د كان به مرض في عينه فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودفع إ ل ي ه ا ل ر ا ي ة ففتح الله عليه ومن مناقب علي رضي الله عنه ما رواه أ ح م د وغيره عن علي رضي الله عنه أ ن ه قال ع ه د ا الي النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه لا يحبك إ ل ا مؤمن ولا يبغضك إ ل الا منافق ومن مناقب مارواه أيضا ط ب ر ن عن أ منافق سلمة رضي الله رضي ع ه قالت يقول الله صلى الله رسول صلى عليه وسلم يقول من أحب علي سمعت أشهد أني أحب من د فقد فقد فقد أحبني أحبني أحب أبغض أبغضني أبغضني أبغض ومن ومن ومن علي الله الله ولكن قد قال حفيده علي بن الحسين بن علي بن أ ب ي طالب المشهور بزين العابدين علي زي ن العابدين في هذا الحب لشيعتهم وكان حينئذ ب د أ يظهر الانحراف في هذا الحب قال ما قد أ د ر بنا حبكم أ ح ب ب ت م و ن ا حب ا ل أ و ث ا ن أ ح ب و ن ا حب ا ل إ س ل ا م وعلي رضي الله عنه مات مقتولا وقد كان يعلم ذلك فقد أ خ ب ر ه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فيما رواه ابن سعد أ ن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أ ش ق ى ا ل أ و ل ي ن عاقر ا ل ن ا ق ة و أ ش ق ى ا ل آ خ ر ي ن الذي يطعنك يا علي و قد كان, يقول قد كان يكثر أ ن يقول لما كانت الفتن وكان في العراق وباق صدره بما يلقى من معارضه ا ل أ د ن ي ن و ا ل أ ب ع د ي ن ما يحبس أ ش ق ا ه ا أ ن يخضب هذه من دم هذا وكان يقال والله لتخضبن هذه من دم هذا يشير إ ل ى لحيته و ر أ س ه ويقول خضاب دم لا خضاب عبير وعطر ودخل أ ح د أ ص ح ا ب ه وهو ضرار ا ل ص د ا ئ ي على م ع ا و ي ة بن أ ب ي سفيان لما قتل علي رضي الله عنه فقاله م ع ا و ي ة وكان كثيرا ما يعني يستخبر ع ن ي ي عن أ ح و ا ل علي رضي الله عنه إ ذ ا دخل بعض من كان مع علي في جيوشه وفي حروبه فقال صف لي عليا فقال أ ع ف ي ن ي يا أ م ي ر المؤمنين فقال لا بد من وصفه فقال ضرار أ م ا إ ذ ا لا بد من وصفه فقد كان والله شديد القوى بعيد المدى يقول فصلا ويحكم عدلا تتفجر ع ل ي ك م السلام يتفجر العلم من جوانبه وتنطق ا ل ح ك م ة من نواحيه يستوحش من الدنيا وزهرتها و ي س ت أ ن س بالليل ووحشته يعظم أ ه ل الدين ويحب المساكين لا يطمع قوي في حيفه ولا يياس ضعيف من عدله و أ ش ه د أ ن ي ر أ ي ت ه في بعض مواقفه وقد أ ر خ ى الليل سدوله وغارت نجومه قابضا على لحيته يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين ويقول يا دنيا غري غيري أ ل ي تعرضت أ م إ ل ي تشوقت هيهات هيهات قد طلقتك ثلاثا لا رجعه فيها فعمرك قصير وخطرك قليل آ ه من ق ل ة الزاد وبعد السفر و و ح ش ة الطريق فبكى م ع ا و ي ة رضي الله عنه وقال والله رحم الله أ ب ا حسن كان والله كذلك فكيف حزنك عليه يا ضرار فقال حزن من ذبح ولدها في حجرها فقتله عبد الرحمن بن م ل ج م المرادي في رمضان س ن ة أ ر ب ع ي ن وهذا عبد الرحمن هذا أ ح د ا ل ث ل ا ث ة الخوارج الذين كانوا اجتمعوا ف ن غ ر و ا في أ ح و ا ل المسلمين في الحروب الواقعة بينهم وراوا ل ق ع ة بينهم و و ر أ ان هكذا ز ي لهم رأوا أن سبب هذا الهرج الواقع في أ م ة محمد صلى الله عليه وسلم ث ل ا ث ة أ ش خ ا ص علي بن أ ب ي طالب ومعاويه بن أ ب ي سفيان و ع م ر بن العاص فتواثقوا وتعاهدوا ان يقتلوا هؤلاء ا ل ث ل ا ث ة وبعد ذلك ينظر المسلمون ل أ ن ف س ه م فيمن يولونه أ م ر ه م وتواعدوا يوما قيل هو السابع عشر من رمضان من ا ل س ن ة التي بعد ذلك العهد الذي كان فيه مجلسهم على أ ن في نفس ا ل ل ي ل ة هذا يكون في مصر يقتل ع م ر بن العاص وذاك يكون في دمشق يقتل م ع ا و ي ة بن أ ب ي سفيان والثالث يكون في ا ل ك و ف ة يقتل علي بن أ ب ي طالب فاتفقوا وكذلك كان ف أ م ا الذي ذهب ليقتل عمرو بن العاص ف إ ن تلك ا ل ل ي ل ة توعدوا ل الصبيحة التي ك ت أ ن يقتلوهم في ص ل ا ة الصبح وكان ا ل أ م ر ا ء هم الذين يقيمون الصلوات ل ل ر ع ي ة وكانوا لا يحال بينهم وبين رعيتهم ف أ م ا ع م ر العاص رضي الله عنه فقد كان مرض في ذلك اليوم فلم يخرج ل ل ص ل ا ة و إ ن م ا خرج قائد شرطه ت خارجه فقتل خارجه فلما ذهب بالله امسك الخارجي وذهب به إ ل ى ع م ر العاص يقولون هذا هو يا ايها ا ل أ م ي ر كذا يا ايها ا ل أ م ي ر فقال من قتلت فقالوا يا عدو الله قتلت خ ا ر ج ة رئيس ا ل ش ر ط ة فقال أ ر د ت عمرا و أ ر ا د الله خارجه فصارت مثلا في كل من يريد شيئا ويصيب شيئا آ خ ر فيقال له أ ر د ت عمرا و أ ر ا د الله خارجه و أ م ا معاويه بن ب ي سفيان فضربه ذلك الذي وكل بقتله لكنه لم يصب ي منه مقتلا وعولج وكان الـ كان الـ ن ت ي ج ة ضربته أ ن م ع ا و ي ة رضي الله عنه لا يولد له بعد تلك ا ل ض ر ب ة ومن ذلك الوقت اتخذوا ا ل م ق ص و ر ة و أ م ا علي رضي الله عنه فقد ضربه عبد الرحمن بن ملجمي المرادي ض ر ب ة على ر أ س ه سال منها دمه على لحيته لكنه لم يمت في حينها فقيل له لم تصنع شيئا يا عدو الله فقال هيهات صاحبكم ميت فقد اشتريته بألف ميت فقد وفي ي ي ع عالجته ن ل بسم ب أ د ن يعني ا ر لو ل م س هذه لقتله لا محالة ميت فهو ه وفي ا ل ض ر ب ة يقول عمران بن حطان الخارجي يمدح عبد الرحمن بن ملجم يا ض ر ب ة من تقي ما أ ر ا د بها إ ل ا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إ ن ي لاحسبه إ ن ي لاذكره حينا ف أ ح س ب ه أ و ف ا ل ب ر ي ة عند الله ميزانا هكذا يقول ع م ر بن حطان بن حطان في عبد الرحمن بن ملجم ولكن رد عليه بعد قرنين و أ ك ث ر من الزمن عبد بكر بن محمد التاهرتي التاهرتي ن س ب ة إ ل ى تاهرت في مدينه الجزائر هي التي لما استعمرها الفرنسيون سيارها و ت ي ا ر ت ل آ ن صارت تقتيارت على ما تركها المستعمر والا فهي كانت تاهرت هكذا بالها قال بكر محمد قل لابن ملجم و ا ل أ ق د ا ر غالبه هدمت ويلك ل ل إ س ل ا م أ ر ك ا ن ا قتلت افضل من يمشي على قدم واول الخلق اسلاما وايمانا واعلم الناس ب ا ل ق ر آ ن ثم بما سن الرسول لنا شرعا وتبيانا صهر النبي صلى الله عليه وسلم ومولاه وناصره اضحت مناقبه نورا وبرهانا وكان منه على رغم الحسود له مكان, مكان هارون من موسى بن ع م ر ا ن وكان في الليث سيفا صارما ذكرا ليثا اذا لقي ا ل أ ق ر ا ن أ ق ر ا ن ا ذكرت قاتله والدمع منحدر فقلت سبحان رب العرش سبحانا اني لاحسبه ما كان من بشر يخشى المعاد ولكن كان شيطانا أ ش ق ى مراد إ ذ ا عدت قبائلها و أ خ س ر الناس عند الله ميزانا كعاقر ا ل ن ا ق ة ا ل أ و ل ى التي جلبت على ثمود ب أ ر ض الحجر خسرانا قد كان, يخضب قد كان يخبرهم أ ن سوف يخضبها قبل ا ل م ن ي ة أ ز م ا ن ا ف أ ز م ا ن ا فلا عفى الله عنه ما تحمله ولا سقى قبر عمران بن حطانا لقوله في شقي ظل مجدرما ونال ما ناله ظلما وبهتانا يا ض ر ب ة من تقي ما أ ر ا د بها إ ل ا ليبلغ من ذي العرش رضوانا بل ض ر ب ة من غوي أ و ر د ت ه ل ظ ن وسوف يلقى بها الرحمن غضبانا ك أ ن ه لم يرد ي قصدا بضربته إ ل ا ليصلى عذاب الخلد نيرانا وقال وهز قال قال هذا أيضا العراقين علي لحية جلت على كل مصيبتها بكر بكر في مسلمي محمد وقال س ي أ ت ي ه ا من الله حادث ويخضبها أ ش ق ا ل ب ر ي ة بالدم فباكره بالسيف شلت يمينه لشؤم قطام عند ذاك ابن ملجم فيا ض ر ب ة من خاسر ضل سعيه ت ب و أ منها مقعدا في جهنم ففاز أ م ي ر المؤمنين بحظه ولو طرقت فيها الخطوب بمعظم أ ل ا إ ن م ا الدنيا بلاء و ف ت ن ة حلاوتها شيبه بصاب وعلقم وهز علي في العراقين لحيه ب ت ا جلت على كل مسلم لما كان يقول لهم ما يحبس أ ش ق ه ا ان يخضب هذه من دم هذا وقال س ي أ ت ي ه ا من الله حادث ويخضبها أ ش ق ا ل ب ر ي ة بالدم فباكره بالسيف شلت يمينه لشؤم ق ط ع م ن عند ذاك ب ن ملجم ا ي قطام اسمو اسمو ل م ر أ ة خطبها عبد الرحمن بن ملجم وكانت أ ي ض ا من الخوارج وكان علي رضي الله عنه قتلا اباها و ق ت ل إ خ و ا ن ه ا في النهروان م ع ر ك ة التي ج م ع ت بالخوارج فعبد الرحمن بن ملجم لما أ ت ى ا ل ك و ف ة أ ت ى ليقتل علي ا كما اتفق مع صاحبيه ف ر أ ى قطامي ف أ ع ج ب ت ه فخطبها فقالت نعم لكن مهري ث ل ا ث ة آ ل ا ف دينار و ر أ س علي بن أ ب ي طالب فقال و أ ن ا والله ما جئت إ ل ا ل ق ت ل ه الخبيثات ا ل خ ب ي ث ي ن والخبيثون ا ل خ ب ي ث ا ت فلذلك يضرب المثل بمهر قطام ع ي ق ل لا أغلى ن مهر قطعم ومهرها ثلاثة آلاف ورأس عليين ثلاثة آلاف رضي الله عنه اكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك ش ه د ان لا اله إ ل ا انت أ س ت غ ف ر ك ا ت و ل ي